Good لنقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق إنسان إلا من على لنقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق إنسان إلا من على هذه معاني وحلمن هذا الضبط ينجو بها وهي السبيل الأفضل يا من معذ للأنام رحمة الله قد منى علينا منا ويبعوث فينا بعثة ما بعدها يأتي إلينا مرسل اقرأ فأنت اخترت لله حبيب وادعوه في كل أوالي يستشهي اقرأ فأنت اخترت يا أيها المبعوث للناس طبيب يا أحمد للوحي أنت الحامل اقرأ باسم ربك يا مرسل يا أيها المتأثر المسمل أولَ الكَريم في ظِلِّ دارِ أيُّها أولَ نحن في كربينا و بنفس الانتصار نحن في no fi Wa alayka Allahu sall wa ala Pintaa tajaa Pintaa tajaa Pintaa